علي ما يبغي إلا علي هالقلب ماير وسوى ما يبغي إلا علي كل في إنجلي ما خاب من جرحتنا كل هم في إنجلي كن يدري ما في ليه ذكرى يشفيه لي يدري في هلقلب ما يو اسوى هلقلب ما يو اسوى كل شي مسموح الله في العشيك ما في شي بالكيف وانا بي حدار في المايم التى عاشق كل شي مسموح الا في عشيك ما في شي بالكيف فانا بحدار مثل ما يمتق عاشق للسيف صار امري حب علي لا صبح حتى هلي صار امري حب علي لا صبح حتى هلي دميت وديني ذكرى يشفيني دميت وديني ذكرى يشفيني القلب ما, ما ي ما, ما, ما يبقى الا علي القلب ما ي ما يبقى الا علي الهم فيك abana injarhatna alham fi yitli kun yadar ma fi ni dikra yashfi yadar ma fi ni dikra yashfi alqalb ma huwa suwa alqalb ma صرت مثل الهوى يعني بعدك مات حتى في ماتي بجوارك اندفن واتذبح هالصاكت جد ما بعدك مات حتى في ماتي للعاف الداعي يا على كرابك ذهب يا على فيني ذكر يشفيني ما يجا فيني ذكر يشفيني القلب ما هالقلب ما يهوى السرى <متغلق> ما يبغي إلا علي هالقلب <متغلق> ما يهوى السرى ما يبغي إلا علي كل في إنجلي ما خاب من جرحتنا كل هم في إنجلي كن يدري ما فيني ذكرى يشفيني اترما فيني ذكرا يشتي هل جيت معي وسوى هل جيت معي وسوى في طرع النجن هواء وهمن جنب كل شي ما الا حد وانا ما من انت في طرالقني هوا فيه مجننت كل ذراي <سؤ> يحويني ذكرى يشكيلي ذراي <متراب> يحويني ذكرى يشكيلي هل القلب ما يهوى سوا <متراب> القلب ما يهوى سوا ما يبغي الا علي nda ki lhem fi yin jili ndi ma fiini ndi kreish finin ndi adri ma fiini ndi kreish finin ndi kreish finin سوا. هالقلب ما ينوي سوى في عالمي يشاق ولهفتي المرقدة يدري بالأحوال طابتي جبل في حب علي هالقلب ما مال يعلمي بشاقي ولهفتي المرقدة يدري بالأحوال غابت لي جبل في حض علي هل ما مال على العهد ما العهد هو روحي وموطني على العهد ما اني هو روحي وموطني ذولا سنيني ذكرى يشفيني فدول اسميني من ذكرى يشفيني هالقلب ما يهوى سوى هالقلب ما يهوى سوى, يهو سوى ما يبغي إلا علي هالقلب ما يهوى سوى ما يبغي إلا علي, علي كل هم فيه ما خاب اتناك الهم فين انت ليه ليه يجرى ما, ما, ما, ما اداء الردود الحسيني مل على نزم الكلمات للشاعر الحسيني المبدع عالد دريعي الإخراج والهندسة الصوتية سلوان الناصري وأحمد الزيدي الإشراف العام مل حسام الموالد